صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الم تر الى الملائكه من بني اسرائيل من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 آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية, وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة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 شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم.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 how many of these twoEs poor spread as many years in warning of ما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين